في من تغليه والياغاب دمعك تدفقه وش حدك تضيق علي الحال وفجوجك وساع إن كان ربي ما جمع شملك عسى أنه يفرقه قدام تاخذني على غفله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 قاع ما نيب فيلسوف لكن شاعر الله منطقه او من بحق منتسى ولا خطى جهلا مشاع ومن التجارب في السنين الماضيات المورقه كثر السقوط يعلمك وش كبر قدر الارتفاع وليا كتبت الشعر في صفحة غلاك المشرقه عز الله اني ما حسبتي يذاع ولا ما يذاع صاحبك شاعر